ان شاء الله ثم نستمر في الاسئلة التالية بعون الله تفضل شيخنا بارك الله بكم لكم اللقط طيب ما شاء الله جزاكم الله خير أعطوني اشارة للصوت بارك الله فيكم لو سمعنا نعم هذا طيب طيب بالنسبة لهذا الـ الـ طبعا انا استمعت هذا اللقاء كما استمعتم وشهدته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 هؤلاء هذا هذه النخبة وهؤلاء المشايخ أرادوا أن يعيدوا طريقة السلف الصالح أن المشايخ هم الذين يملكون أزمة الأمور ويكونون في طريعة الجهاد وهذا ما كان يكرره الشيخ الدكتور أمين الظواري حفظه الله كثيرا عندما يطالب المشايخ أن يكونوا في طريعة الأمة في الجهاد أن يكونوا في الصفوف الأولى يعني, هكذا يعني هذا هو هذا حل الأمة دائما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 ليس مستغربا أن يتكلم أي واحد متخصص في أي مجال يحسن القتال أيضا والجهاد فالشيخ مصطفى أبن يزيد عندما تكلم اولا مثل هذه المقابلات بتتم باستشارة في الأول يعني مثلا هم الشيخ مصطفى ومن يحيطون به يتم اتفاق على المفروض في دعاء معينة لأن هناك لأن هناك حربا شديدة وتضييقا شديدا كثيرا جدا في سوات وغيرها وجيرستان وهكذا وربما يظن الأعداء أن هذا التنظيم تنظيم القاعدة مثلا يقود قد تلاشى مثلا أو حصل أن هناك بعض الإشاعات تخرج ويقولون أن ضعفوا نتيجة هذه الحملات المتكررة من الجيش الردة في باكستان وهؤلاء الصليبيون الذين يخفضون بطائراتهم بالأطنان القنابل ويدمرون مناطق طلباء أفغانستان وعلى الحدود هناك يعني يشتركون مع جيش الردة في باكستان، فقال قد يكون في هذا هو السبب في الباعث الذي جعلهم يعقدون مثل هذه.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 الشيخ أسامة بن ودكتور والدكتور أيمن حفظهم الله في أول خروج لهما فمن الذي اتصل بالبنتاجون اتصل واحد عالم جيولوجي فكان يشتغل في أفغانستان منذ أكثر من مدار 30 سنة ويحفظ الجبال والأودية وغير ذلك اتصل بالمواجهة لهم هم في منطقة كذا وفي جبال كذا وحددها بالضبط لأنه خبير في هذا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 صار يعقدون باللبس هذه يضعون ستائر أو غير ذلك من نتيجة نصائح ولكن الشريط الأخير رب هم يعلمون أنا أعتقد أن الشيخ مصطفى بلزيد وبعض المستشارين يعلمون ذلك أن هذه الصورة ربما تحلل ولكنهم على الأقل ربما يكون في مخيلتهم أنهم حتى لا يظن ظن أنهم في فندق أو في مكان يعني معزول أو في الأرض طبعا هم تعمدوا نشر هذه الصورة ان يحيط به شباب يمسكون الكلاشينكوف ويضعون هذه القنابل يعني ما يسمى الاستشهادية والفدائية في حول صدورهم يعني هذه الصورة الخلفية متعمدة هذه خلفية متعمدة ليوحي للآخرين ويوحي من يشاهد أن هؤلاء الناس رغم كل هذا الظرف فهم يعني تصل بمذيع في قناة الجزيرة.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 وأن الذي يريد أن يعيش في أمان فليجلس في بيته ولن يكون آمنا فهؤلاء الناس لا لا بد من شيء من كيف يوصلون للأمة أنهم ويشجعونها هذه رسالة أقرب إلى رسالة التشجيع والتحريض والطمأنة سواء ل لأتباعهم أو لأعضاء هذا التنظيم أو لحتى لعموم العوام المسلمين يقولون انظروا جيوش الرّارة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 الرسول قال لهم أسرعوا يعني يرملوا ويجعلوا هذا يشعروا حتى يشعر العدو بقوتهم فما بالك هؤلاء ما شاء الله شباب في غاية الاتزان وفي غاية الثبات ويقفون ويحيطون من كل مكاننا حول الخلفية التي رأيناها نعم قد الصورة هذه سيحللها الأمريكان ويحللها كل من هم أعداء لهذه الأمة ولكن هذا اختيار هم اختروا هذا المكان يعني لنا نظن أنهم يغفلون ذلك هم أكيد انتقلوا من مكان بعيد جدا حتى وصلوا إلى هذا المكان لأنهم يعلمون أنهم والحرب خدعة طيب يا نحن وصلنا إلى هذا المكان وهم وصلوا إلى نقطة يستطيع منها المذيع الإعلامي أحمد زيدان إلى هذه المنطقة معنى ذلك انهم اقتربوا جدا من منطقة في في قلب او في على مشارف الحدود هنا في باكستان في منطقة يعني قد لا لا إليها هؤلاء الأعداء ثم يرجعون مرة أخرى يعني بعد التحليل سيضربون المنطقة صح لأنهم س يقول ربما جاءوا من منطقة كذا وكذا وكذا يحللون لاعمهم الأعداء أيضا يفهمون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 وأنهم يعني يبشرون الأمة بأن الأمريكان ما أن الأمريكان مصيرهم كمصير السوفيات وغيرهم وأن أفغانستان مقبرة هؤلاء الغزاء يعني هذه هي الرسائل للطمأنة ورفع روح المعنوية.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 كان حتى في عهد الصحابه هناك الفصيح الذي يتكلم ويحسن وبليغ كعمر بن العاص وسهيل بن عمرو هؤلاء فصحاء بلغاء وكعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأبو بكر الصديق وعمر هؤلاء كانوا فصحاء بلغاء هناك غير اللي يكون لا ليس بالضرورة على نفس هذه الفصاحة والبلغة لله في خلقه شؤون فهذه هي الرسالة أما الموضوع حتى المفربات التي قيلت هي قيل في سياق معين. نعم هم رتبوا أكيد وهم الذين اتصلوا بقناة الجزيرة عن طريق وسيط أكيد وأكيد لا يعرف المذيع غالبة ما حسب معرفتي بمسألة الأمور أكيد.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 ظهر نجد مثلا بعض العبارات التي ربما قد استفزت أو البعض أو بعض الإخوة وأنا انا يعني بالنسبة للإخوان الذين يعني توقفوا استنكروا أو استغربوا أنا لا أنا أريد أن أتي بب تكون يعني مخففة يعني هذه العبارات وخاصة في قضية حماس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 كيف تردون على هذا انظروا سؤال ملغم سؤال استفزازي فعلا فهو المال دم تقولوا أنتم لا تمدحون إلا أنفسكم ولا مقاتليكم أنتم تنحوا مقاتليكم وجرون فقط أما الآخرون فأنتم تهاجمون بل الذي يخرج عليكم تقتلونه هذا سؤال استفزازي فانظر السياق لكي يدافع فقال هذه الصياغة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 نؤيد كل المجاهدين الصادقين في فلسطين حتى مجاهدي حماس أيضا نحن نؤيدهم وندعمهم بكل ما نستطيع فهم إخواننا ونحن وهم على فكر واحد ومنهج واحد فهذا ليس صحيحا يعني مسألة أننا لا نمدح إلا أنفسنا وأما الأمر الآخر فهو هو زي يعني بيسألوا إيش لأنني نسي الشق الثاني من السؤال ف.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 صعب أن يعيد ما صدق هذا فأنا أعتقد أن هذا نتيجة الكلام أنه بيدافع فظل لكي يبين حتى حماس لم نأخذ منها هذا الموقف يقصد الموقف العام أنها تجاهد في فلسطين أنها من ميطق الإسلام العام أنها نعم في مبادئ في فكرة عام مبادئ عامة يتفق معها أما المنهج بمعنى اتخاذ منهج حماس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 في قضايا يعني تكود بقضايا في الولاء والبراء وقضايا خطيرة جدا حماس انحرفت وانحرف الإخوان المسلمون في هذا، فإذن أنا أعتقد أن, أن هذا هو السياق يجب أن نحسن الظن بالشيخ في هذه القضية في في هذه المسألة لأن على لا بد أن نقرأ ال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 فإذا كان وجماعة تقول إنه يحرم ينتظر قعدة وجماعة تجد قل هذا حرام لا يجوز أم شرع له من الدين ما لم يأدم به إلا يعني فهذه فلا لا يلتقيان إلا أن يذوب أحدهما في الآخر أن يستغرق أحدهما في الآخر هذه هي القضية لذلك أما النقطة الأخرى فإنما سأله سأله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 أسر كاملة أنا أكثر أنا حوالي 300 أسر تقريبا بإخوة أهليهم منذ 2001 ما في السجن وأنا تكلمت وكتبت قديما عن الأسر الموجودة هناك من رحلوا أو طلبوا الترحيل هناك من لم يستطع أن يرحل لأنه سيعذب هناك محكوم عليهم بالإعدام وأسر مآسي موجودة في السجون الإيرانية وأنهم وأسرهم تخيل الأولاد ربوا وكبروا في السجون الإيرانية تخيلوا هذا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 ونظن والاصل يعني وحدة كل المسلمين الامة الإسلامية ودول الاسلام وكلما توحدت الامة كلما كان هذا في مصلحة الاسلام والمسلمين فنحن نؤيد الانفصال وان كان يعني هذا لا يهمنا كثيرا لان الحال هو الحال يبدو ولكن في النهاية شاءة الحكم الاسلامي ويحكم هذا هذه البلد الواحدة بدل ان تكون مقسمة اذا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 مكاتب للإف بي آي والسي آي إيه والناس عادي يرتعون براحتهم يعني سلم لهم ومضيق باب المندب الآن والبحر الأحمر يعني يرتع فيه ترتع فيه الأساطير ورتع فيه الاستخبارات الإسرائيلية وغير ذلك كل هؤلاء في بسبب علي عبدالله صحيح. يعني ماذا استفدنا يعني نستفدت أنت كمسلم هل لما لما توحد اليمن حكموا بما أنزل الله حكموا بالشريعة وأنضيقو على المسلمين وقتلوهم واستغلوا الثرواتهم إذا الذي ينفصل أو الذي لا ينفصل أنا في هذه المهمة أنا بالعكس لما يضعف على عبد الله صالح وغيره أفضل خليهم مشغلين آخر بنا الناس الله أن يشغلهم بعضهم ببعض طبعا عندما كان الجنوب واليمن الجنوبي واليمن الشمالي بالعكس كان المسلمون وكان يسمون في مع الشمال كانوا أفضل حالا من الآن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 إنت على أي أساس؟ إنت اليمن هذه تتحد على اي أساس أو أي دولة يعني هاد تتحد على أي أساس؟ تتحد على الإسلام؟ تتحد على الوحل. على التوحيد على قام شرع الله؟ أم هؤلاء لا هذا ولا ذاك يريدون الوحدة على أساس إسلام أصلاً؟ إذا لو أنهم الذين يؤيدون يريدون الانفصال فهم أهل مكة أضرب شعابها؟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 وتمزقهم وتشرزرهم سيترزمهم رحمة تفرقهم هذا رحمه فعلا بالامه مثل الدول العربية هذه عندما تتحد يكون اتحادهم يعني نقمع الامة لما يتفق بالعكس تفرقهم أنا لا ادعو الله ألا يتحد مثلا دولة ال ال ال ال ال ال الرياض هذه بال ب ب ب بمصر, ب بمصر او بال باي دولة اخرى ولا سوريا ولا غ... لا يتحدون ابدا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 وكان المجاهدون يتضربون هناك حتى في جبال اليمن. في بعد بعد الوحدة وبعد الأحداث 2001 تقريبا وقبلها بفترة هذه الدولة تغيرت نهائيا بعد أن توحش علي عبد الله صالح واحد شويش تحول إلى إمبراطور فاعطلوه حجم أكبر من حجم إنه دولة كبيرة مثل هذه ويطمع فيها ويورثها ويورثها لأولاده وأبنائه يعني هل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 فلذلك يجب أن نتفهم الإخوة الذين أيدوا الانفصال طيب هناك في كلمة أخرى كلمة السعودية وذلك الكلمة السعودية وكلمة السعودية طبعا الحساسة عند الإخوة في الجزيرة هو عندما سأله لننتقل إلى وضع تنظيم القاعدة في الجزيرة في السعودية وما حولها هذا سؤال للأستاذ أحمد زيدان وهل نرى تراجعا كبيرا في التنظيم أم ترى تقدما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 السعود آل سعود وتاريخ آل سعود الدموي ولكنه قالها على سبيل لأنه أنه في إعلام عام ويعلم أن, أن كلمته سيستمع إليها المهور كبير جدا ملايين من البشر فتكلم بالمحاكاة هذه ولم يتحفظ مثل ما يتكلم مثلا الشيخ أسامة أو الدكتور أيمن عندما في الخطبات لهم تحفظات ودراية وخبرة في مثل هذه الأمور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 ولكن التواصل فيما بيننا مستمر. نعم هذا هو يعني أنا أعتقد إن أنهم كل كل هؤلاء القادة في أماكن متفرقه وأنهم يتواصلون بطريقة يعني قد تكون بشريه محضة لا يعتمد لا تعتمد على الإلكترونيات او غير ذلك لأنهم يعلمون أن العدو متمكن.